صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من كان يريد الحياة زينتها نوفئ اليهم اعمالهم فيها نوفئ اليهم وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْرِهِ كِتَابُ مُوسَاءِ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 ويبغون ذا عِزٍّ وجاه ويبغون ذا عِزٍّ وجو وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسرون يرم ان انهم في الاخره هم الاخسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم واخبتوا الى ربهم أولئك أصحاب الجنة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 عطايا ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فقدنا بعضهم على بعض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 وَلَغَنَّ <تبالغن> عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا